إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانِ عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على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 لا يضحكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو وبرؤسهم ورايتهم يصدون وهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنسوا يخز ب السَّمواتِ وَ وَ المُنَافقينَ لا يَفق يقولونَ لا يجنا إِ المدةِ لا يُخج لعز الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المناسين الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب إلى تقوىكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جبهى والله خبير